تجديد العضو، فمثلا توضع لصلاة المغرب وصلى المغرب ثم جاء وقت العشاء وهو على وضوءه فيصلي به العشاء وإن جدد وضوءه فحسن توضع لصلاة الظهر مثلا ثم جاء العصر وهو على وضوءه وجاء المغرب وهو على وضوءه صلى العصر في وقتها وصلى المغرب في وقتها وصلى العشاء في وقتها بوضوءه لصلاة الظهر صح هذا لكن إذا جدد كان على وضوء وتجدد صلى وتوضع وضوءا كاملا بدون السنجاء إنه بالاستنجاء ينتقد وضوءه السابق، توضع بدون استنجاء، فهذا حسن هو الذي يسمى تجديد، وتجديد الوضوء نوعان: تجديد مسنون وتجديد عبس. التجديد المسنون هو من توضع. ثم صلى بوضوئه هذا أي صلاة تطوع أو فريضة ثم أراد أن يصلي مرة أخرى تطوعا أو فريضة فتجدد وضوءه هذا تجديد مسنون أما إذا توضع ولم يصلي بهذا الوضوء ومكث ساعة مثلا ثم اراد ان يصلي قال اجدد وضوئي نقول لا هذا عبث لان الوضوء الاول ما صليت فيه فمثلا توضأ قبل اذان الظهر وصلى ركعتين سنة الوضوء او صلاة الضحى او نحو ذلك او تحية المسجد ثم جلس فحضر وقت صلاة الظهر فقال احسن اجدد وضوئي نقول خيرا فعلت هذا جدود مسنون توضع قبيل صلاة الظهر ولم يصل به ثم حان وقت صلاة الظهر فأراد أن يجدد الوضوء نقول تجديدك هذا عبث لأنه ما صلى بالوضوء السابق حتى يكون التجديد مسنولا يقول السائل رجل تبنى ولد وسجله بلقبه فما حكم ذلك إذا تبنى ولد وسجله معه في أوراقه الثبوتية فقد أخطأ في هذا ولا يجوز له لأنه ربما ورث يظنون أنه ولده وربما دخل على محارمه يظنون أنه ولده وهو أجنبي وربما سافرت معه بعض نساعه يظنون أنه ولده وهو أجنبي فما يجوز مثل هذا الاحتساب في تربية اليتيم أو ولد الزنا هذا فيه خير ويؤجر عليه المسلم لكن ما يجوز له أن يوهم بأن هذا ولده أو يسجله باسمه أو أنه فلان بن فلان ينسبه إليه لا يتقذ له اسما يناسبه وهو يتولى رعايته والإنفاق عليه وتعليمه وتعذيبه ونحو ذلك ونوصى له بشيء من ماله فحسن مثلا لكونه معه وفي بيته يوصي له بشيء من المال او يعطيه في حال حياته شيئا من المال يقول هذا له هذا الارض له هذا البيت له ويسجله باسمه هذا يؤجر عليه لان هذا من حسن الرعاية لكن ان يوهم بانه ابنه لا ما يجوز له ذلك واذا فعل فان كانت اجراءات التعديل في مستطاعه في استطاعته فيجب عليه ان يعدل واذا تعذر عليه ذلك فيشهد جمعا من الناس بان هذا ليس ولده حتى لا يرث ولا يدخل على محارمه يقول الولد من الزنا هل يتخذ له لقب الولد من الزنا يعطى اسم مستعار ما في حرج لكن لا يضيف إلى نفسه لا يضيف إلى قبيلته وإنما يعطيه اسما يناسبه أي اسم لكن لا يضيف إلى نفسه يقول السائل رجل أضاع نعله في المسجد الحرام مرتين وفي المرة الثانية وجد مجموعة من النعال تشبه نعله فهل يجوز له أن يأخذ واحدة منها له أن يأخذ إذا تيقن أنه نعله فيأخذه أما إذا شك في هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك والغالب أنه يعرف نعله فإذا كانت هي أخذها وإذا كانت تختلف عنها يتركها لأن ربما الذي أخذ نعله غير صاحب هذا النعل لو أنه يعلم أن الذي أخذ نعله هو صاحب هذا النعل لكن لا يعلم وربما إنه غيره فيأتي الآخر يريد نعله فلا يجده فلا يجوز للإنسان أن يأخذ ما اشتبه عليه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يقول السائل هل يجوز هل يجوز وضع الامه الكافرة الأمة إذا كانت كتابيه يهوديه او نصرانيه فنعم كما يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابيه كذلك يتخذ الامه الكتابيه ولا ينبغي ان يتزوج الكتابيه الا عند الضروره لان عمر رضي الله عنه كان يضرب الرجل اذا قيل له انه تزوج كتابيه فيقال لعمر احرام هو فيقول لا لكن خشيه خشيه مما يترتب على زواج المسلم بالكتابيه لانها تنشئ اولادها على اخلاق الكفار هي كافره لا تؤمن بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم فتنشي اولادها على هذا ولا يجوز للمسلم أن يحتضن مرأة كافرة ما ينبغي له تفسد عليه دينه من حيث لا يشعر يقول السائل نعرف أن البيع لا يجوز في المسجد والسؤال هل تجوز دعوة زميلي هل هل تجوز دعوة زميلي الذي, الذي رأيته في المسجد للعشاء أو لا بد من الخروج لدعوته؟ لا تدعوه في المسجد لأن الدعوة هو العزيمة إكرام وانت تكرم صاحبك بهذا بخلاف البيع والشراء. فالبيع والشراء ما ينبغي اتخاذه في المساجد لانها لم تبن لهذا والبيع والشراء امور تتعلق بشؤون الدنيا يقول السائل ما حكم قول بلى وانا على ذلك من الشاهدين بعد قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين لا بأس أن تقول هذا اذا أنت في غير الصلاة أما في الصلاة فلا ينبغي أن تقول هذا لأنه ما ورد يقول السائل امرأة كبيرة في السن ومريضة وفي بعض الاوقات تصلي الفرض مرتين وفي بعض الاوقات تنساها ولا تصلي فما الواجب علينا لا حرج عليكم نحوها فلا يخلو هذه المراه ان كانت اذا تساهلت في الصلاه ذكرت ذكرت وصلت صلاه صحيحه فذكروها ولا تتغافلوا وإن كانت حتى لو ذكرت ما تضبطها أو ربما لو ذكرت رفضت تأبى ونحو هذا فلا عليكم ولا تقولوا لها شيئا لأنها إلا إذا كان عقلها باق على حالته فالصلاة واجبة عليها ولن تتركها وإذا كان مختلة العقل ضعيفة الإدراك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهي آخر ما يسقط من التكاليف البدنية الصلاه يقول السائل هل يجوز الطواف في وقت مهي يصح الطواف في كل وقت وتصح ركعة الطواف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 يقول السائل ما حكم الاتيان بالعمره الثانيه من الجعرانه القادم الى مكه بعمره لا ينبغي له ان يخرج للاتيان بعمره اخرى لا من الجعرانه ولا من غيرها اما اذا ادى العمره وخرج الى مكان ما لا لقصد العمره ثم أراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمرة فمثلا أدى العمرة وخرج إلى الجعرانة وأراد العودة إلى مكة فيعود إلى مكة بعمرة أدى العمرة وخرج إلى جدة ورغب في العمرة يحرم من جدة لكن أدى العمرة ويخرج للتنعيم لأجل أن يأتي بعمرة أخرى أو إلى الجعرانه لا ينبغي له هذا فنقول الذي دخل مكة بعمرة لا يخرج للإثيان بعمرة أخرى ومن كان خارج مكة وأراد الدخول إلى مكة فيحسن أن يدخل مكة بعمرة يقول السائل ما هي أفضل الأوقات لإجابة الدعاء هناك أوقات للاجابه أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولعل من أفضلها والله أعلم هو وقت السحر وقت السحر الذي هو آخر الليل إذا قام المسلم يصلي ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة ومن أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة ومن أوقات الإجابة وقت نزول المطر وأوقات أخرى أحيانا ينشرح صدر المسلم للدعاء فليعلم ان هذا الوقت يشرع له الدعاء لانه حري ان يستجاب له يقول السائل ما حكم من دخل مع الامام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية او الثالثة الداخل مع الامام في صلاه الجنازه بعد فوات تكبيره او تكبيرتين عليه نقول هو بالخيار ان شاء دخل بنيه اول الصلاه فاذا كبر التكبيرة الاولى قرع الفاتحة وان كان الامام بعد التكبيرة الثالثة يقرأ الدعاء فيأتي هو بالصلاة من اولها وان شاء دخل مع الامام فيما هو فيه فمثلا كبر مع الامام الإمام في التكبيرة الثانية وأنت في التكبيرة الأولى وأردت أن تدخل مع الإمام فيما يقول فإذا كبرت التكبيرة أنت مع الإمام صل على النبي صلى الله عليه وسلم اعت بذكر التكبيرة الثانية ثم إذا سلم الإمام إن كنت بدأت الصلاة من أولها فأكمل وإن كنت بدأت الصلاة من حيث كان الإمام فاقضي ما فاتك اقضي ما فاتك ثم لا يخلو إن أمكنك القضاء والاتمام والجنازة في مكانها فهذا اولى أن تقضي ما فاتك أو تتم ما فاتك و بعدما تكمل وأما إن خشيت أن ترفع الجنازة ما يكون بين يديك شيء تصلي عليه كما هو الحال مثلا في المسجد الحرام وغيره من المساجد الكبيرة بعدما يسلم الإمام ترفع الجنازة ففي هذه الحال تابع التكبيرات كم من الأربع وسلم ولا حرج عليك فالمصلي مع الإمام إذا فاته شيء له أن يبدأ مع الإمام ويقضي ما فات وله أن يبدأ من أول الصلاة ويتم صلاته إذا سلم الإمام فإن سلم الإمام والجنازة باقية فأتم صلاتك على ما هي عليه وإن كانت ترفع الجنازة فتابع التكبيرات حتى تكمل الاربع ثم سلم يقول السائل هل اقطع تحية المسجد لادراك فضل تكبيرة الاحرام اذا اقيمت الصلاة والمرء في نافلة فلا يخلو إن كان في أولها أول النافلة ويخشى فوات الفريضة أو بعضها فينصرف من النافلة ويدخل مع الإمام وإن كان في آخر النافلة فيحسن أن يتمها ويدخل مع الإمام فبعض العلماء رحمهم الله قال الاولى أن يتم النافلة ولا يقطعها لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم والمرء إذا انصرف من صلاته أفطل عمله هذا فالاحسن أن يتمه وبعض العلماء رحمهم الله قال إذا بدأ الإمام في الفريضة وأنت في النافلة فكونك تدخل مع الامام وتكون معه اولى من كونك في صلاه والامام دخل في الفريضه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه والتوفيق بينهما ان نقول ان كنت في اخر النافله فيحسن ان تتمها وان كنت في اولها وتخشى فوات شيء من الصلاه عليك فانصرف منها وادخل مع الامام يقول السائل والدي يأمرني بطلاق زوجتي بدون اسباب شرعية مع العلم بانه الذي اختارها لي ولم اعرفها قبل ولنا الآن ثلاثة أطفال وأنا أرفض ذلك فهل يكون في ذلك عصيان لوالدي لا يا أخي ليس فيها هذا فيه عصيان لكن ليس فيه عقوق هذا ليس فيه عقوق وخاصة أنه لم يذكر سبب مبرر للطلاق ولك منها تقول ثلاثة أولاد فلا يحسم أن تطيعه في هذا إلا إن كان ذكر سببا مبررا كأن تكون غير محافظة على نفسها أو واقع في شيء من الكبائر ويصعب استصلاحها أما إذا أمكن استصلاحها فهو أولى من طلاقها خاصة من أجل الأولاد وللعلماء رحمهم الله اقوال في قول الاب او الام للولد طلق امرأتك قالوا الام لا تطاع لانها قد تتأثر بمؤثرات بسيطة فتحب الانتقام من هذه المراه فتامر ولدها بطلاق زوجته فلا يطيعها في هذه الحال الاب قال بعض العلماء يطيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمر ان يطيع اباه في طلاق زوجته يقول عبد الله تزوجت امراه فاحببتها فامرني عمر ان اطلقها فرفضت فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر اطع اباك قال بعض العلماء يطيع الأب لأن الأب ليس مثل الأم في سرعة التأثير التأثر ونحو ذلك وبعض العلماء فصل قال إن كان عند الأب من الرأي والحكمة ما يمنعه من قول طلق امرأتك بدون سبب فيطيع في هذا الحال لأنه ربما يكون عثر على شيء من الزوجة ما يرضيه وما أحب أن يفضحها فأمر ولده أن يطلقها بستر ولا تنفضح ولا تبقى مع ولده وهي غير مأمونة على نفسها أما إن كان لا بخلاف ذلك فهو قد يتأثر من زوجته قد يتأثر من ولده الآخر قد يتأثر من مؤثر خارجي فلا يطاع وبعض العلماء قال الأب يطاع والأم لا تطاع آخرون قالوا لا يطاع لا الأب ولا الأم لأن في هذا ليس مصلحه عليهم لهم ليس لهم مصلحة بل فيه ضرر على الولد وزوجته وأولاده قالوا فعل عمر قالوا وأين الرجل الذي مثل عمر هل يوجد إن وجد رجل مثل عمر نعم فيطاع لكن أين هو هذا ولعل الأولى والله أعلم الا يطاع إلا إذا بين سببا مبررا للطلاق كأن يكون عثر على شيء ما يقول السائل هل للمعتمر بعد أداء مناسك العمره أن يجامع زوجته نعم إذا طاف وسع وقصر أو حلق والحلق أفضل تحل له زوجته كما كان قبل الدخول في النسك تحرم عليه زوجته باستمتاع أو قبله أو جماع حال كونه في النسك بعد الإحرام وقبل التحلل في هذه الحال لا يجوز له أن يستمتع من زوجته بشيء لأنه محرم فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر فقد حلت له زوجته يقول السائل هل تجمع هل نجمع هل تجمع الصلاتين على الباخره الجمع لا بأس به واذا لم يكن هناك مشقه فالاولى عدم الجمع يقصر في الباخره ولا يجمع وإن وجد مشقة ان يكون احيانا يتيسر له الماء واحيانا لا يتيسر او يكون الباخره مستقره احيانا واحيانا غير مستقره ونحو ذلك فله ان يجمع اما اذا كان على وتيره واحده فالاولى والله اعلم عدم الجمع والقصر مستحب يقول كيف نعوض عن الصلوات الفائته الصلوات الفائته لا يخلو ان كان ترك صلاه او صلاتين او ترك صلاه يوم او يومين او ايام معدوده لجهله والا فلا يجوز ترك الصلوات مهما كانت الحال ما دام العقل باق لكن جهل هو في المستشفى مريض او في زيابه نجاسه او نحو ذلك وظن انه يسوغ له تاخير الصلاه لاجل الطهاره و يؤديها اذا خرج من المستشفى و نحو ذلك هذا لا يجوز له التاخير و ترك الصلاه لكن اذا تركها نقول بادر بالقضاء ويبادر بالقضاء على حسب استطاعته ما يكون القضاء يقضي صلاة الظهر مع صلاة الظهر وصلاة الفجر مع صلاة الفجر لا عليه صلاة خمسة أوقات يسردها يبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا في مجلس واحد فإذا شق عليه صلاها على فترتين او اكثر ولا يجوز له ان يؤخرها هذا الذي صلى صلوات محصوره تركها فيقضيها مبادره لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره الا لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى واقم الصلاه لذكري فيبادر بالقضاء ايا كان الوقت الوقت بعد العصر بعد المغرب بعد الفجر ذكر ان عليه صلاة يقوم ويؤديها أما إذا كان قد ترك صلوات كثيرة في أول عمره سنوات وتارك للصلاة بالكلية فهذا ليس عليه قضاء لأن المرأة إذا ترك الصلاة متعمدا كفر والعياذ بالله والكافر إذا من الله عليه بالإسلام والتوبة لا يؤمر بقضاء ما فاته وقت كفره وإنما عليه أن يكسر من نوافل العبادة وأن يكسر من حمد الله جل وعلا وشكره الذي لم يمته حال تركه للصلاة لأنه لو مات تاركا للصلاة لكان من أهل النار والعياذ بالله فلما امهله الله جل وعلا حتى تاب وانا